الحمد لله رب العالمين صلواته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فما زلنا مع المنادى ومع ترخيم المنادى يقول المؤلف رحمه الله ويحذف من نحو سلمان توقفنا هنا. لا. سلمان ويحذف من نحو سلمان ومنصور ومسكين حرفان ومن نحو معدي كرب الكلمة الثانية توقفنا هنا نعم قال ويحذف من نحو سلمان ومنصور ومسكين هذه ثلاث كلمات سلمان ومنصور ومسكين قال يحذف حرفان يحذف حرفان طبعا مرة معنا أن الترخيم هو حذف الحرف الاخير. من الكلمة الثلاثية والرباعيه أو غير الثلاثية الكلمة الثلاثية وهي التي آخرها الها بشروط والتي وغير المنتهي بها كذلك بشروط قال يحذف الحرف الاخير فذكر في هذا الفصل ما يحذف منه حرفان ما يحذف منه حرفان وما يحذف منه جزء الكلمة أو جزء التركيب عندنا سلمان ومنصور ومسكين ومعدي كريم هذا مركب مركب تركيبا مزجيا مزجت الكلمتان فصارتا كالكلمة الواحدة والتركيب عندنا أنواع تركيب إضافي كعبد الله وتركيب اسنادي كشاب قرناها وتأبط شرا وتركيب مسجي كمعدي كارب وبعلبك وحضره موت وغيرها إذن ذكر في هذا الفصل ما يحذف منه حرفان وهذا في نحو سلمان ومنصور ومسكين وما يحذف منه ماذا الكلمة الثانية من التركيب المسجي وهو مثال معدي كارب فأما سلمان ومنصور ومسكين فالقاعدة التي ضبطها النحويون هي أنه يحذف من نحو سلمان ومنصور ومسكين حرفان لكن بشروط. لكن بشرط وهذه الشروط مستنبطة من ماذا؟ من كلام العرب من حذفهم من كلام العرب فرأوا أن العرب تحذف حرفين في نحو سلمان ومنصور مسكين ما الضابط الذي يجمع هذه الثلاث طبعا الحرف الاخير يحذف من باب الترخيم يحذف الحرف الاخير ولكن يبقى بعد الحرف الاخير بعد حذف الحرف الاخير ماذا يبقى الاخر هو ألف وهنا في منصور تحذف الراء كترخيم أو من باب الترخيم فتبقى ماذا الواو وفي مسكين تحذف النون فيبقى ماذا؟ الياء ما, ما, ما, ما الجامع بين الألف والواو والياء؟ ما الذي يجمع بينها؟ حروف علة حروف واي هي حروف علة والمد ثم اللين والزيادة فهي حروف علة وحروف لين وتكذلك تكون حروف مدين لضوابط معروفة هنا لا بد أن تكون ماذا؟ إما ألف إما وو إما 김 إما فتكون ماذا؟ يجمعها أن تكون حرف, حرف علم هذا الشرط الأول أن يكون الحرف ما قبل الأخير ماذا؟ حرف علم أن يكون الحرف الذي قبل الحرف المحذوف أو قبل حرف المرخم أو قبل الحرف الأخير هو ماذا؟ حرف علم آه. كذلك الذي يجمع هذه الثلاثه ما هو لاحظوا سلمان من سلمة منصور من نصرة مسكين من سكنة هل هي أصول في الكلمة زائدة هي حروف زائدة هذا الشرط الثاني أن تكون حروفا زائدة الشرط الثالث لاحظوا موقعها في الكلمة من صور ميم نون صاد واحد اثنان ثلاثة والرابع الواب سلمان سين ميم واحد اثنان ثلاثة والرابع هو الألف مسكين ميم سين كاف والرابع هو الهيان فأن تكون ماذا أن يكون ما قبلها ثلاثة ثلاثة أحرف هذا الشرط الثالث بقي معنا شرط وهو وهو شرط في جميع المرخمات تقريبا ها ان تكون أع... أعلى أعلاما ان تكون أعلاما سلمان علم ومنصور علم ومسكين علم في حال كونها اعلاما نعم ممكن يسمى واضح ممكن يسمى علم مسكين إذن هذه الشروط مجتمعة فنقول في نحو سلمان ماذا نقول إذا لخمنات وفرت في الشروط ماذا نقول يا سلم على لغة من لا ينتظر وعلى لغة من ينتظر يا سلمى منصور يا منصور على كلا اللغتين على كلا اللغتين مسكين يا مسكو ها ويا مسكي على كلا اللغتين واضح بالكسر وبالضم اذا يحذف من نحو سلمان ومنصور ومسكين ماذا حرفة بأربعة شرور الشرط الأول أن يكون زائدا ما قبل الحرف الأخير زائدا ساكنا معتلا ساكنا زائدا معتلا الرابع أن يكون قبله ثلاثة أحرف أن يكون قبله ثلاثة أحرف الخامس كم ذكرنا نحن الخامس ان يكون ان تكون اعلاما ان تكون اعلاما إذن ماذا نسينا اذا حرف عله انتهى حرف زائد انتهى قبلها ثلاث احرف انتهى ان تكون ساكنا يعني الالف تكون ساكنا الواو تكون ساكنا والياء تكون ساكنا طبعا الالف تكون دائما ساكنه الالف دائما ساكنا يبقى الاشكال في الواو والياء فإذا تحركت الواو او الياء فانهما لا يحذفان او لا, لا يحذفان في في مثل هذا مثال مثال تحرك الواو مثال ها لا آه. مثال مثال للمصنف ذكر مثال من الأسماء الغريبة نعم في نحو هبيخ وقنور هبيخ وهو الرجل وصف للأحمق هبيخ فلاحظوا هبيخ علم ما قبل الخاء حرف حرف إلا لكنه ليس ساكن لكنه ليس ساكن على اعتبار أنه زائد على اعتبار أنه زائد ليس ساكن كذلك إذا لم تكن زائدة في نحو في نحو في نحو الواو تكون أصل ثالثه رابعه يقل له ان تكون او اصل اذا كانت الواو او الالف او الياء اصل نعم في نحو مختار مثلا مختار الالف هنا اصل ليست زائده مختار اصله مختير مختير مختير الياء هذه هذه الالف اصلها ياء والياء هي اصل في الكلمه لانها من خيار. وبالتالي لا تحذف لاحظوا أن الألف ساكنة وهي حرف إلا وقبلها ثلاث أحرف وهذا علم لكن مع هذا ماذا لا يوجد الشرط الرابع أو الثالث وهو أنها زائدة وهنا أن هذه الألف زائدة فهي ماذا أصل هنا وبالتالي لا تحذف على قول الجمهور إلا على قول بعضهم قال تحذف أنا بعض النُّحات تُحذف واضح، وبالثاني الصواب أنها لا تُحذف، فماذا نحذف في نحو مختار؟ هاي يُرخَم أو لا يُرخَم؟ لو قرأت أن ترى لماذا لا يُرخَم؟ يُرخَم. توفر فيه شروط علم هو علم واضح ومبني على الضم، مبنيين على الضم يا مختار، يُحذف ماذا؟ يُحذف الحرف الأخير. الشرطه السابقه التي ذكرناها في الدرس السابق وبالتالي يحتوي حقيقه يا مختار او نقول يا مختايو ما الذي نقوله ماذا نقول نقول يا مختار بالالف هكذا لا نرجع الياء لان الياء هذه الالف اصلها يا مضمومه او عفن يا مفتوحه او مكسوره مختايرون او مختايرون لكن ماذا فهي تحركت وانفتح ما قبله فيجب أن تقلب ألف وبالتالي لا تعود هذا وبالتالي قل يا مختار فإذا أتى أن هو، فقل يا مختار عاضح طيب في نحو لميس لميس السينية الاخر قبله ماذا أليا ساكنه حرف علا ها زائده من لمس واضح لكن هل قبل ثلاث احرف ليس قبل ثلاثه احرف لكن ثبت عن العرب انهم يرخمونه وانشد سيبوي بيتا في هذا اظنه المصنف ذكره في في شرحه نعم نعم آه تنكرت تنكرت منا نعم تنكرت منا بعد معرفة لمي وأصله لميس واضح لكن هذا لا يقاس هذا لا يقاس القياس هو بهذه الشروط الأربعة أو الخمسة المذكورة واكثرهم يذكر هذه الأربعة وهي أن يكون ما قبل الحرف المحذوب في حرف علة وأن يكون زائدا وأن يكون قبله ثلاثه احرف وأن يكون ساكنا وأن يكون طبعا ان تكون الكلمة عالما هذا هذا تحصيل حاصل لانه لا بد من هذا مفهوم تحصيل حاصل لانه قال ويرخم المعرفه ويرخم المعرفه ويجوز ترخ ويجوز ترخيم المنادى المعرفه المنادى المعرفه فلا بد من هذا من هذا التعريف، فإن شئتم أن تذكروا هذا الشرط الخامس وهو أن يكون تكون كلمة علما، وإن شئتم تحذفه كما هو مشهور في كتب النحو إذن هذا ما يتعلق بهذا أو جزء بهذا الفصل وهو قول المصنف رحمه الله أين هو <تصفيق> نعم ويحذف من نحو سلمان ومنصور ومسكين حرفاني حرفاني إذا الآن هذا هو النوع الثاني من, من, من الأسماء المرخمة الأول ورأيناه وهو الذي يحذف منه حرف واحد وهو وهو الأكثر وهو الأكثر النوع الثاني ما يحذف منه حرفان النوع الثالث ما يحذف منه <تصفيق> الكلمة الثانية أو جزء التركيب وهو في معدي كرب في معدي كرب في معدي كرب هذا اللي ذكره المصنف رحمه الله الاصل فيه او الصواب فيه والله اعلم عدم الترخيم الصواب فيه عدم الترخيم لما لعدم السماع عدم ورود ذلك عن العرب عدم ورود ذلك عن العرب ففي نحو معدي كارب قال المصنف تحذف الكلمه الثانيه فإذا اردت ان تنادي معدي كرب فتقول يا معدي واضح يا معدي وفي نحو حضر موت تقول يا يا حضر يا حضر حضر موت تقول يا حضر تحذف الكلمه الثانيه وهي موت وهكذا في سائر والصواب ماذا ان لا يرخم الصواب ان لا يرخم فاذا ناديت مع ذي تناديه كاملا وكذلك في حظر موت ونحوه والله اعلى واعلم الى هنا ينتهي كلام المصنف في هذا في هذا الباب وذكر امثله عن الشعراء العرب منها يا مروا يا مروا ان مطيتي يا مرو إن مطيتي محبوسة ترجو الحباء وربها لم ييأسي يا مرو وأصله يا مروان يا مروان فرخم يا مروو ورخم على لغة من من لا ينتظر يا مروو فحذف الألف والنون حذف النون للترخيم وحذف الألف توفر الشرط أربعة فقبلها ثلاثة أحرف الميم والميم والراء والواو واضح فحذف الالف والالف ساكنه وهي زائدة وحرف علة كذلك قفي فانظري يا اسم هل ترينه او هل تعرفينه قفي يا اسم او يا اسما على لغه من ينتظر وعلى لغه من لا ينتظر واصله اسماء واسماء ها آخرها الهمزة تحذف للترخيم ثم الألف لأنها ثالثة أو لأنها رابعة وساكنة وزائدة فتحذف فقال قفي فانظري يا اسم هل تعرفينه هذا المغيري هذا المغيري الذي كان ذكرها نكتفي هنا ننتقل الفصل الأخير نظرنا في النداء نعم هو باب الاستغاثه قال فصل ويقول المستغيث هكذا نعم ويقول المستغيث من عنده مثل آخر هذا الشرح أنا. هذه الأجهزة لا أمن فيها أنا. هذا أحسن لا. فصل ويقول المستغيث يا لله للمسلمين بفتح لام المستغاث به إلا في لام عطف أو في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا نحو يا زيدا لعمر يا زيدا لعمر قال ويقول المستغيث المستغيث آه هو اسم فاعل من استغاثة يستغيث إذن اسم فاعل من استغاثة والاستغاثة آه. عمل قد تكون عباد عباد والمستغيث وهو الذي يطلب الاستغاثة آه عفوا وهو الذي يطلب الاغاثه فالسين هنا للطلب هو الذي يطلب الإغاثة فلا يجوز له أن يطلبها ممن لا يقدر عليه إلا الله ولكن يجوز له أن يستغيث بغيره ممن يقدر على ذلك بغير الله يستغيث باخيه لي... ليعينه أو لي... لينجيه أو لي من الغرق أو... أو... أو, أو من الجهل أو نحوه فالاستغاثه هي طلب الغوث والاستغاثه لها اسلوب وهذا الاسلوب له اركان الركن الاول هو حرف النداء الياء ولا تكون الا بها الاستغاثه لا تكون الا بحرف النداء الياء الركن الثاني هو المستغاث به وهو الذي يذكر اولا والركن الثالث هو المستغاث له فانت تستغيث بشخص لشخص تستغيث بمغيث لمستغاث له إذن هذه الاركان الثلاثه إذن هذا اولا اسلوب استغاثه فيه ثلاث اركان اولها حرف النداء الياء ثانيها المستغاث به ثالثها المستغاث له هذا أول ثانيا أسطوب الاستغاثه فيه لامان اللام الأولى تتصل بالمستغاث به وتكون مفتوحة وسيلي شيء من أحكامها هذا الأرض تكون مفتوحة ولا يجوز كسرها إلا في حالة ستأتي بعد قليل ثانية أو ثالثا عفوا هذه اللام التي تتصل بمن؟ بالمستغاث به اللام الثانية تتصل بالمستغاث له ولا تكون إلا مكسورة ولا تكون إلا مكسورة ثالثا من يتعلق بالاستغاثة أن كلا من اللامين حرف جر كلا من اللامين حرف جر رابعا بما انهما حرفا جر فرق بينهما بالحركه فلام المستغاثي به تكون مفتوحه ولام المستغاثي له تكون مكسوره <تصفيق> <تصفيق> همسان يجوز حذف هذه اللام يجوز حذف هذه اللام وتعويضها بالالف وتعويضها بألف الاولى اللام الاولى اللام التي تتصل بالمستغاث به يجوز حذفها وتعويضها بألف كما انه يجوز حذفها دون دون تعويض هذا الحكم يتعلق بالندبة تعويضها ليس في باب الاستغافة الحكم الأخير ألغوه سيأتي سيأتي في وارع ساعة نعم قال المصنف نعود لك المصنف رحمه الله قال يقول المستغيث يا لله للمسلمين يا لله للمسلمين إذن هذا اسلوب استغاثه اليا حرف نداء اللام حرف جر مبني على الفتح الله مجرور بها وجره الكسره الظاهرة على آخره والجار والمجرور اختلف العلماء في تعلقهما اختلف العلماء في تعلق الجار والمجرور يعني من عمل في الجر والمجرور الجر هو اللام والمجرور هو المستغاث به وهنا هو الله قال ابن جني متعلقان بالياء وقال الجمهور متعلقان بفعل محذوف الذي نابت عنه الياء أو الذي دل عليه السياق وهو التجئ واستغيث أو نحوه واضح ولعل الثاني اقرب انهما متعلقان بفعل محذوف يدل عليه السياق واضح التجيء واستغيث بالله للمسلمين للمسلمين اللام حرف جر المسلمين مجرور بها وجره الياء لانه مذكر جمع مذكر إنسان وكذلك الجار ومجروم متعلقان ب... بماذا بما سبق إما بالياء على قول من جني بعض النحات وإما بماذا بفعل محذوف يقدر بفعل محذوف يقدر الجار ومجروم مسلمين نعم كذلك شخص اختصار حذف حذف متعلق نعم اختصارا هذا متعلق لم تحذف العرب العرب نطقتها هكذا لكن النحات طردا للقواعد قالوا لكل جار ومجرور أو ظرف عامل فيهما والظرف فقط هذا التعلق نذكره في أين في, الت... في الجار المجرور والظرف نعم لماذا لأن الجار المجرور لا يظهر عليه من عمل. وكذلك الظروف في الغالب لا يظهر عليها العمل لأنك لو قلت مثلا دخلت القسمة دخلت القسمة أو دخلت المسجدة المسجد ماذا تقول فيها وقع عليها فعل الدخول فينفعل به لكن لو قلت دخلت إلى القسم أو إلى المسجد الآن الجملة نفسها ليس كذلك إلا أن الفعل دخل في الجملة الأولى تعدى بنفسه إلى المسجد فقال المسجد وفي الجملة الثانية دخل حرف الجر فهذا العمل الذي هو النصب في المسجد لم يظهر في الجملة الثانية والمعنى واحد فقال الجار ماذا عوضا نقول ما في محل نصب أو في كذا نقول متعلقان بالفعل دخلا من فضل الان مع التعلق تقول دخلت بيتك دخلت بيتك او البيت البيت مفعول به تقول دخلت عندك واضح الان فعند هنا نقول مفعول فيه منصوب او نقول ظرف متعلق معينا متعلق بماذا بالفعل دخل فالتعلق متعلق بالجار الجار والمجرور والظرف فقط ولهذا لابد لجار من التعلق لا بما بما يعمل بالافعال وما يعمل عمل الافعال فهم فلو تقول جئت رغبه في الخير جئت رغبه في الخير جئت فعل وفاعل رغبه فعل لاجله لاجله واضح اي من اجلي نعم لاجله في حرف جر الخير مجرور بفي والجار مجرور متعلقه بماذا متعلقه بالفعل جئت لا بالف بالمصدر رغبه ولكن رغبه هنا عملت عمل الفعل رغبة المصدر ماذا عمل عمل الفعل كأنك قلت جئت أرغب في الخير أو جئت راغبا في الخير فهم <تصفيق> إذن هذا معنى التعلق هو معنى حينما تقول متعلقان أي الذي عمل فيهما هو كذا وكذا الذي عمل فيهما هو كذا وكذا فقال يا لله للمسلمين بفتح لام المستغاث به بفتح لام المستغاث به لاحظوا لام المستغاث به تكون مفتوحة وذكرت لكم أن هذا الفتح كما قال النحات للتفريق بينها وبين لام المستغاث له فقط وإلا كلاهما حرف جر إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا إلا اذا لام المستغاث به تكون مفتوحه الا في حاله واحده اذا عطفت على المستغاث به دون ان تكرر حرف النداء الياء كان تقول يا لطبيبي وللممرء ويا لطبيبي وللممرض للمريض يا لطبيبي اللام الاولى مفتوح ساكتب اللام الاولى مفتوحه هم يا ل ها يا الأولى مفتوحه يا لطبيبي انا اكتب دون دون ان تظهر احرف يا لطبيبي و الممرضي اه عفوا وللممرضي الان هذا يستغيث بالطبيب ويستغيث بالممرض لمن للمريض لاحظوا ان اللام الاولى فتحت لان الياء ذكرت ولما عطفنا على المستغاث به وهو الطبيب ولم نكرر الياء نكسر اللام لا من استغاث به الثاني نكسرها فنقول يا للطبيب ولي للممرض للمريض كيف ماذا قلت؟ ماذا قلت؟, ماذا, قلت؟ ماذا, قلت؟ ماذا قلت ماذا قلت كيف لم يذكر ما انت ماذا سؤالك بعد كل بقل بقل يا لا لا لا هذا مثال هذا المثال ليس للتمثيل ليس لهذه الحاله التمثيل للجميع واضح سياتي اسبرقين نكمل هذه المساله اذا لام المستغاثي لام مستغاث به اصل انها مفتوحه ولكن يجوز كسرها اذا عطفنا او اذا كان ما اتصلت به معطوفا على مستغاث به دون تكرير الياء واضح تكاد تقول يا لعمر ولزيد لخالد يا لعمر ما تستغيث بعمر وتستغيث بزيد لمن لعمر فالمستغاث به ما هو هنا عمر وزيد والمستغاث له ماذا خالد فتقول يا لعمر الآن فتحنا اللام لأنه قد سبقها الياء ثم عطفنا واستغفنا بآخر فقلنا ولزيد لم نكرر الياء هنا فإذا لم نكرر الياء نكسر اللام. لكن اذا كررنا الياء ماذا نفعل نفتح اللام فلو قلنا يا لا عمر ويا لا زيد لخالد هذا لا يجوز الا هذا اذا حذفنا الياء الثانيه المعطوفه بعد العطف نح او نكسر ماذا نكسر لام المستغاث به وهو يمثل هنا هم يا للكهولي ولي الشبان للعجبي واضح يا للكهولي يا للكهولي هذا مستغاض به فتحنا اللام ولي الشبان ولي الشبان حذفنا الياء فكسرت اللام للعجبي للعجبي واضح قال نحو نحو يا زيدا لعمر يا زيدا لعمر يا زيدا لعمر هذا استعمال اخر واستعمال ثاني في اسلوب الاستغاثه لم يذكره المصنف رحمه الله ولكن مثل مثل له فهنا زيدا لان المستغاث به اصله منادى أصله منادى ودل الركن الثاني على اسلوب الاستغاثه دل الركن الثاني وهو وجود ماذا ما هو وجود مستغاث له دل على ان هذا الاسلوب اسلوب استغاثه اذا فاستغاثه لها اسلوبان ذكر المصنف رحمه الله الاسلوب الاول بالتقعيد وذكر الاسلوب الثاني بالتمثيل واضح وربما سياتي هذا في في شرحه إذن انتهى هذا يعني اهم احكام الاستغاثه ربما تبقى بعض الاحكام الاخرى في موضع اخر او موطن اخر وهذه الاحكام يعني في الغالب تختلط مع احكام النداء لانه اسلوب ندائي فيجوز ان تقول في يا يا زيد يا لزيد لعمر هذا هو الاصل ذكروا جميع الاركان يا لزيد لعمر ويجوز ان تحذف اللام متنصب زيد يا زيد لعمر ويجوز ان ان لا ينصب بل يبقى على الاصل انه منادى ومع مع الاستغاثه تقول يا زيد لعمري يا زيد لعمري واضح والاول اشهر واظهر واكثر والله اعلم اذن اظن نكتفي بقدر الاستغاثه ماذا يبقى عندنا الندبه نكمل الندبه كم بقي من الوقت أربع ساعة إذا نقرأ من شرح المصنف لعل شيئا فاتنا ثم أه. إذا بقي الوقت نكمل قال رحمه الله من أقسام المنادى المستغاث به المستغاث به وطبعا هذا كلام واضح النقص المنادى مستغض به المستغض به هنا منادى غير أنه تدخل عليه ماذا اللام نعم. وهو كل اسم نوديا ليخلص من شده أو يعين على دفع مشقه باب استغاثه معروف ولا يستعمله من حرف النداء إلا يا خاصة والغالب استعماله مجرورا بلا من مفتوحة بلا من مفتوحة الغالب استعماله مجرورا هذا دائما واضح إذا كانت اللام فدائما هو مجرور واضح هذا هو الأكثر كما ذكرت لكن إذا حذفت اللام لا يكون مجرورا واضح إما يكون منصوبا وإما يكون مبنيا على, على الضم فقال وهي متعلقة بيا أي بالحرف النداء بحرف النداء الياء عند ابن جني هذا راي ابن جني لما فيها من معنى الفعل وعند ابن الصائغ وابن عصفور بالفعل المحذوف وينسب ذلك الى سبويه الى شيخ النحويين الى البصريين وقال ابن خروف هي زائده فلا تتعلق بشيء وهذا ضعيف وذكر المستغاث له بعد لا من عفوا نعم وذكر المستغاثي له بعده مجرورا بلا من مكسورة دائما على على الأصل اي هذا هو الأصل هو أن يذكر بعد المستغاثي به المستغاث له بلا من مكسورة. على الأصل لأن الأصل فيها أنها مبني على الكسر حرف الجر اللام أصله يكون مكسورة وهي حرف تعليل وتعلقها بفعل محذوف وتقديره أدعوك لكذا وذلك كقول عمر رضي الله عنه يا لله, يا لله للمسلمين فتح اللام الأولى وكسري الثانية وإذا عطفت عليه مستغاثا اخرى فإن أعدت يا مع المعطوف فتحت اللام وإن لم تعد اليا كسرت لا مع المعطوف المثال الأول قال يا لقومي ويا يا لأ قومي ويا أمثال امثال قومي لاناس عتوهم في اسديات ففتح اللام في الاولى وفتح اللام في الثانيه ان تكرر والثاني قال يبكي كناء بعيد الدار مغترب يا الكهول وللشبان للعجبي ثم قال وللمستغاث به استعمالان اخران اي عدل الذي ذكر أحدهما أن تلحق آخره الفا فلا تلحقه حينئذ اللام من أوله وذلك كقولك أو كقول الشاعر يا يزيدا لآمل نيل عز وغنا بعد فاقة وهوان والثاني الا تدخل عليه اللام, اللام من أوله ولا تلحقه الألف من آخره وحينئذ يجري عليه حكم المناد وهو على الضم فتقول على ذلك يا زيد لعمر بضم زيد ويا عبد الله لزيد بنصب زيد بنصب عبد الله لأنهم مضاف قال الشاعر الا يا قوم للعجب العجيب وللغفلات تعرض للأريب انتهى نعم قال والنادب وزيدا و وأمير المؤمنين ورأسا ولك أن أو ولك إلحاق الهائي وقفا ولك إلحاق الهائي وقفا اي شرح عندك في المتن فقط النادب النادب من هو أه؟ <تصفيق> نعم الندبة وهو نداء المتوجع منه أو المتوجع عليه يعني هناك شيء نتوجع عليه ونحزن له ويصيبنا الأسف وهناك شيء نتوجع منه يصيبنا الألم هو الذي يصيبنا نتوجع من ألم أو من موت أصابنا أو نحو هذا وقد نفقد بعض الأحبة فنتوجع عليهم فهذا المتوجع عليه قد نناديه لكن ليس من باب النداء إنما يسمى هذا توجعا عليه وقد يصيبنا ألم أو شيء كذا فنناديه تصيبك مصيبة فتقول ومصيبتا فهذا ليس نداء للمصيبه وإنما هو ماذا توجع منها ورأساه النبي صلى الله عليه وسلم في موته قالت فاطمة ورأساه قال بل أنا ورأساه بل أنا ورأساه إذن المندوب هو المناد المتفجع عليه أو المتوجع منه كقول الشاعر حملت أمرا عظيما لو أو, أو فاستبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر بعد موته رحمه الله عمر بن عبد العزيز طبعا تسميته بالخليفة الراشد الخامس فيها خطأ لأن الخلفاء أربعة الراشدون وهناك في عهد عمر بن عبد العزيز من الصحابة منه أفضل منه طبعا الصحابة أفضل منهم وهم اولى منه بالخلافة وبالتالي تسميته بالراشد تسمية فيها خطأ نعم لا خلاف خلافة خلافة, خلافة إسلامية. واضح قضية مملكة أو كذا هذه في هذا التفصيل كلا. نعم نسأل قال تكون الخلافة بعد ثلاثين سنة ثم تكون بعد ذلك ملكا نحن لا نتحدث في العقيدة هذا من يتم فقط القول الثاني كقوله او المتنبي طبعا المتنبي لا يحتج بكلامه وانما لا يحتج بكلامه ولا يستشهد بكلامه وانما يمثل بكلامه لانه توفي سنه 54 و300 وهو من الزمن الذي يحتج به وان كان الزمرخشري له راي في هذا فهو يعني يمدحه كثيرا وكان صديقه واضح وقال يعني شيء من كلامه انه فصيح وينبغي أن يحتج بكلامه لكن قوله مردود هذا كان صديقا للزمخشري تعرف الزمخشري صاحب الكشاف المعتزين والصديق يؤثر طيب أه؟ بلام آه نعم لنزم أخشارية على كل ولو كانت في لن كان الخطب يوجد لها تخريج لكن مصائب بعد لن أكثر وأكثر وحر قلباه ممن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم وحر قلبه وحر قلبه <تصفيق> إذن فهذا يتوجع من قلبه الاول يتوجع على عمر إذن هذا فنادى عمر يا عمر وهذا توجع من من قلبه ولا يستعمل في الندب الا حرفان الياء والواو الوا هي الاكثر استعمالا والياء استعمالها اقل من من الوا وهذا من خلال ما سمع من كلام العرب طبعا هذا حتى لا يقع التباس بين النداء وبين النذبه في الشاعر الاول حينما قال يا عمره قد يقول قائل انه ينادي واضح انه يناد لكن هنا الألف يعني فيها أزالت هذا الإشكال لكن في الغالب استعمال ماذا الواو في الغالب استعمال الواو حكم المندوب أو حكم هذا المتوجع منه أو المتوجع عليه حكم حكم منادى فتقول وزيد بالضم وعبد الله وعبد الرحمن بالنصب ولك أن تلحق آخره ألفاً، ولك أن تلحق آخره ألفاً، فتقول وزيدا ورأساً وحمى وهكذا. ولك إلحاق الهاء في الوقف وزيداه ورأساه ونحو هذا. فإن وصلت حذفت هذه الهاء إذا وصلت المندوب الذي توقفت عليه بالها وصلته فماذا تحذف هذه الهاء هذا او هذه أهم أحكام الندب هو شيء المتوجع منه أو, شيء أو نداء المتوجع منه أو المتوجع نعم منه أو عليه ويستعمل فيه حرفان الواو وهو الأكثر واليا وهي أقل من الواو ويجوز أو حكمه حكم المنادى من حيث الإعراب والبناء ويجوز أن تلحق آخره ماذا؟ ألفا واضح وأن تتوقف عليه بالهاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب لي ربما يكون هناك إعراب في الدرس القادم بيت أو بيتين فيما يتعلق الندبة والنداء عموما نحاول أن نعلم أديات أو حاولوا أن